قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فانقضت همصيحات المشركين فجعلنا عاليا سافلا وامطرنا إنها لبسبيل مقيم إن في تَقُمَّ مِن وَمَا إِنَّهُ مَن لَّبِئْمَ مِمُّبِينَ وَلَقَد كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مُوسَى وكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصف 117. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 118. وما خلق نسر سَمَاوَاتِهِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ النَّاسَ لَأَنسَى الصَّفُّ الْجَمِيلُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا تَعَنَّا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ قُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا